بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك ايات القران وكتاب مبين هدى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 انذرت نارا ساتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تسقلون فلما جاء نودي انبوركم من في النار ومن حولها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 لِسُعْ عَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ المبين وَحُشِرَ سُلَيْمَانُ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من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 فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط بي، وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملك وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وَجَدْتُهَا وَقَوْمَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ أَنْ لَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سَنَظُرُ أَصَدَقُتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَلِكَ فَأَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَنَظُرْ مَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّوَالْمَلَأِينَ يُلْقِيَ إلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُو عَلَيَّ وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ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 فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ 117. وما بل أنتم بيديتكم تفرحون 118. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ولا نخرجنهم منها أذلّتهم وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ ويكب يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين.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 قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتنا وأهلنا ثم لنقول لن الولي ما شهدنا ملكه وَإِنَّا وإننا لصادقون وما مكرا وَمَكَرْنَا ما مكرا كروا وما كرنا وهم لا يشعرون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 بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قوم إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فَأَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَةً قَضَيْنَا عَلَيْهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ المنذرين قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم تُشْرِكُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ فأنبتنا به حدائق ذات بهج ما كان لكم أن تنبتوا شجرا آلههم مع الله بل هم قوم يعدلون أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أهلاهم مَعَ الله بل أكثرهم لا يعلمون. ورَإِذَا دَعَاهُ وَيَكشِفُ السُّوءَ أَوْ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَيَلَهُم مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ 119. أمن يهديكم فِي في الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن ومن الرِّيَاحَ الرياح بَيْنَ بين رَحْمَتِهِ رحمته 110. آلاء مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض آله مع الله قل لا تو برهانكم إن كنتم صادقين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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَيْنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ عُوْعِذْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلِ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 ولكن أكثرهم لا يشكون وإن ربك لا يعلم ما تك صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين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 119. وهو العزيز العليم 110. فتوكل على الله إنك على الحق المبين 111. لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين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 إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون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 أَلَمْ يَرَوُوا أَنَّ جَعَلَ اللَّيْلَ لِيَسْكُنُ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبَصِّرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُ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 Suunna Allahi الذي أتقن كل شيء إن هو بِمَا بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن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 وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنِ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ